الحمد لله الحمد لله الذي جعل المساجد خير البقاع واحب البلاد احمده سبحانه واشكره فنعمه لا تحصى ورزقه ما له من نفاد واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له شهاده ادخرها ليوم الفصل والتناد واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله جاهد في الله حق الجهاد وبين لنا طريق الخير والرشاد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه الى ان يقوم الناس لرب العباد اما بعد فاتقوا الله عباد الله فإن تقوى الله خير زاد يتزود بها العاقل ليوم المعاد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إن من توفيق الله للمرء أن يستعمله في طاعته ويسخره لعباده ويجعله مفتاحًا للخير وعمارة المساجد باب من أبواب الخير يفتحه الله على يد من شاء من عباده لينال وسام الشرف في قوله تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى اولئك ان يكونوا من المهتدين لقد نالت المساجد اولويه محبه الله لها دون سائر البقاع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احب البلاد إلى الله مساجدها وابغض البلاد الى الله اسواقها وانما كانت احب البقاع الى الله لما يكون فيها من ذكره سبحانه والصلاة وقراءة القرآن ورفع الأذان وحلق العلم وإعلاء كلمة التوحيد منها تضاء قناديل العلم والمعرفة وفيها يتلقى المسلمون تعاليم الدين وتزكية النفوس قال الله تعالى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 فبناؤه كان اول اهتمامات النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة ثم وعى خلفاؤه من بعده هذه المكانة فسل كل منهج الاسماء ها هي الخطى منطلقه صوب بيت من بيوت الله بسكينة ووقار فما اشرف هذه الاقدام وما اجمل هذه الخطى كل خطوه تحط سيئه وترفع درجه وكلما بعدت الدار فاض عليك خير مدرار ايها السائر إلى بيت من بيوت الله كل خطوه تخطوها إلى المسجد صدقه وانى لهذه الاقدام ان تكل او تمل أن لها ان تتكاسل وهي تسمع وتقرا قوله صلى الله عليه وسلم من غدا إلى المسجد وراح اعد الله له نزله من الجنه كلما غدا او راح ثم تنتظم الصفوف الغني بجوار الفقير والسيد ملاصق للخادم تتساوى في الصف المناكب وتتحاذى الاقدام لتتحقق المساواه في اجل صورها واسمى معانيها يلتقي المسلمون في المسجد فتتصافح ايديهم وتتلاصق أبدانهم وتتالف قلوبهم فتشيع بينهم الالفه والمحبة وتذوب الفوارق الاجتماعية فتقوى بذلك رابطة الأخوة الإسلامية وما أعظمها من حكمة في المسجد يتفقد المسلم إخوانه وجيرانه فهذا فقير يحتاج إلى مساعدة وذاك مصاب تسليه بمعاساه وثالث مريض تخفف آلامه ورابع يتيم تحنو عليه وتمسح أحزانه في المسجد تعلن الجموع أنها أمة النظام والانتظام ركعات معدودة وحركات محدودة وألفاظ شرعية معلومة في صفوف منتظمه اذا ركع الامام ركعوا واذا سجد سجدوا لا يسبقونه بقول ولا فعل فاللهم اجمع قلوبنا على طاعتك وارزقنا العمل بكتابك وانفعنا بسنه نبيك واغفر لنا انك انت الغفور الرحيم الحمد لله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 اللهم اعز الإسلام والمسلمين اللهم اعز الإسلام والمسلمين واذل الكفر والكافرين ودمر اعداءك اعداء الدين واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم من ارادنا واراد بلادنا واراد الإسلام والمسلمين بسوء فاشغله بنفسه واجعل تدبيره تدميره يا سميع الدعاء اللهم إِنَّا نسالك الجنه وما قرب اليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول وعمل اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمه امرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا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 اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا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 والدين وقهر الرجال اللهم وفق ممنى لما تحب وترضى اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك يا رب العالمين اللهم وفق ولي عهده لكل خير يا أرحم الراحمين اللهم وفق جميع أولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك يا رب العالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين